القسم الخامس ايش ان لا يكن حاجه ولا مصلحه ولا واجب ولا حرام فهذه الممتره فيها فقال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله لا يح... لا يح... لا تخلو التوريه قال المحرم لان التوريه ظاهرها يخالف باطنها لان معنى التوريه ان ينوي بلهره لا يخالف ظاهره ففيه نوع من الكذب فيقول مهلات موسى وفيه ايضا نفس ذلك هي انه اذا طلع ان الامر خلاف ما فهمه هو. المخاطب وصف هذا الموري بايش بالكذب وصار انه فيه وصار لا يصدق وصار هذا الرجل يلعب يلعب على الناس وما قاله الشيخ قوي بلا شرق لكن لو أن الإنسان فعل ذلك أحيانا فأرجو أن لا يكون فيه حرج لا فيما إن أكبر صاحبه في مزاح وقال إني قلت كذا وكذا وأريد كذا وكذا خلاف ظاهر كلام فأرجو أن لا يكون في هذا البأس والناس قد يفعلون ذلك على سبيل على سبيل المزاح مثل أن يقول لك صاحب متى تزوره أنا أحب أن تزوره متى فقلت له بعد غد بعد غد هو سأفهم بعد غد أنه يوم الأربعة في, في, في أسبوع هذا وأنت تريد بعد غد ما لا نهاية له إلا يوم القيامة الرجل إذا يقبل قد غربت الوعد بعد غد ما بينه و بينه الا ست و ثلاث ساعة و أن تذهب بعد غد إلى إلى قيم الساعة نعم هذا يؤخذ من قول رسول عليه الصلاة والسلام لعمر في سبح الحدية لما قال للرسول ألست تحدثنا أننا سنأتي البيت ونطوف به قال نعم لكني ما قلت هذا وإنك آهدي ومنطوف به وجرت لشيخنا عبد الرحمن المسادي رحمه الله قصة حول هذا الموضوع جاءه رجل في آخر شهر من الحجان آخر شهر من الحجان يعني باقي أيام على انقضاء السماء وقال له يا شيخ يريد وعد قال هسن ما حاصل وعد هسن ما حاصل وعد المتكلم ظن أنها أنها 12 شهر يا رجل هسن ما حاصل وعد لا توعد ان مرئه وقد ثبت في الكفاه ما بقي بالسنن اللي اجال 10 ايام ومنها فاقتنع هذا سميت له هذا لا باس به احيانا لا سيما اذا اخبر صاحبه نعم من فوائد هذا هذا الحديث تحريم احتقاء المسلم مهما برئ في الفقر في الجهل لا تحتقر قال النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبر أشعث أغبر ما يستطيع أن نظف نفسه مدفوع بالأبواب لا يفتح له إذا فتح له أحد مشاف النوم فلان قد جاب عليه فدفع عنه بالذات يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لو اقسم على الله لا ابرط فكيف تحتقر افاق المسلم ولعل يوما من الدهر يكون اعلى منك ولهذا قال الشاعر لا تهين الفقير علك ان تركع يوما والدهر قد رعى هذا شع جاهلي لا تهين الفقيرة علك ان تركع يوما اي تذل والدهر قد رعى وهذا امر مشاهد كم من ناس كانوا فقراء في اول حياتهم لا يباهون لهم فصاروا قاده وصاروا اغنياء أليس كذلك؟ طيب إذن لا تحقر أهاك المسلم حتى لو سألته عن مسألة كل يفهمها ولا ما يفهمها لا تحتقل فلعل الله يحفظ عليه ويتعلم من العلم ما يكون به أعلى من يفهم ومن فائد هذا الحديث أن التقوى محلها القلب يا قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اتقواها هنا واشار الى صدره يعني في قلبي ومنها ان الفعل قد افسر اكثر من من القول في المخاطبات لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بامكان ان يقول اتقوا في القلب لكن قالت تقواها هنا واشار الى صدره لان المخاطب يتصور هذه الصور ويتخيلها في ذهنه وقد مر علينا امثله من هذا من الصحابه وغيره ومن فوائد هذا هذا هذا الحديث الرد على اولئك المجادلين بالباطل الذين اذا فعلوا معصيه في الجوارح ونه عنها قال التقوى ها هنا التقوى ها هنا فما جوابنا على هذا الجدل جوابنا أن نقول لو اتقناها هنا لاتقت أجوارها لأن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم قال ألا وإن في الجسد مرغة إذا صلحت صلحت جسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلق ومن فوائد هذا الحديث عظمه احتقار المسلم لقوله بحسب امرئ من, من الشر ان يحقر اخاه المسلم ومن فوائد هذا الحديث أن المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه أكد ذلك صلى الله عليه وسلم لأهميته فإن استفاد من ذلك وجوب احترام المسلم في هذه العمور السلام ثم قال الملك رحمه الله الحديث الثالث والثلاثون عن أبي هرادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ال رسول ما قال من نفس عن مؤمن كربه من كرب الدنيا نفث الله عنه كربه من كرب يوم القيامه ومن يسر على معسير يسر الله عليه بالدنيا والاخره ومن ستر مسلما ستره الله الدنيا والاخره الى اخره قوله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربته من كرب الدنيا نفس الله عنه كربته من كرب يوم القيامه نفس بمعنى وسع والكربه ما يقرب الانسان ويغتم من ويتضايق منه وقوله من كرب الدنيا اي من الكرب التي تكون في الدنيا وان كانت من مسائل الدين انسان قد تصيبه كرب من كرب الدين فنفس عنه فالمراد من كرب الدنيا يعني من الكرب التي تكون في الدنيا وان كانت من مسائل الدين نفس الله عنه كربه من كرب يوم القيامه الجزا من جنس العمل من حيث الجنس كان في سوه تنفيذ لكن من حيث النوع يختلفان عظيما كره الدنيا لا تساوي شيئا بالنسبه لكره الاخره فاذا انفس الله على الانسان قربه من قرب الاخره كان ثوابه اعظم من من عمله و و يوم القيامه هو الذي تقوم فيه الساعه وسمي بذلك لثلاثه امور الاول ان الناس يقومون فيه من قبورهم لله عز وجل قال لهم فعال يوم يقوم الناس لرب العالمين ما يغني اسمك انت معنا الثاني انه ثقام تقام فيه الاشاهد كما قال عز وجل إنا لننصر رسلنا ورسلنا والذين آمنوا في هذه الدنيا ويوم يقوم الأشهاد الثالث أنه يقام فيه العدل لقوله تعالى ونضع الموازين بالقصة ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة يسر أي سهل. على معصر أي ذي إعصار كما قال عز وجل وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى معصر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ويشمل تلسير هذا تلسير المال وتلسير الأعمال وتلسير التعليم وغير ذلك أي نوع من أعوى التلسير يسر الله عليه في الدنيا والآخرة وهنا ذكر ذكر الجزاء في في موضع الاول في الدنيا والثاني في الاخر ومن استقام مسلما فطر ستر الله ثفره الله في الدنيا والاخر ثفر بمعنى اخثر وغطى ومنه استكاره فف الشيء وتغطيه والمقصود فارا مسلما ارتكب ما يعاد عليه ستر مسلما ارتكب ما يعاد عليه اما في المروه والخلق واما في الدين والعمل ستره الله في الدنيا والاخره كما قال ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه سلك طريقا اي دخلهم وما شافينه يرتمس اي يطلب علما سهل الله له به طريقا الى الجنه يعني سهل الله له هدايه التوفيق في الطريق الى الجنه والمراد بالعلم هنا علم الشريعه وما ساندته من علوم العربيه والتاريخ وما اشبهه لكن اما العلوم الدنيويه المحضه كالهندسه والجبر فلا تدخل في هذا الحديث لكن هل هي مطلوبه اولى ياتي ان شاء الله في الفوائد سحر الله له, له بها طريقا الى الجنه ثم قال نعم ما يعني سنموت باذن الله هل هل ما أفهم. كش ماشي ما هي الجمله هذه لسه عندي انا الان اقولها وانت حافظ كيف اقولها هذه مين في نسخ نعم قالوا نعم ونتنا قوم اعطوا الى الجنه الجنه هي الدار التي اعدها الله تعالى لاوليائه المتقين فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وأوصافها وأوصاف ما فيها من النعيم موجود في الكتاب والسنة بكثرة ومجتمع قوم في بيت من بورية الله يتلونك كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نازلت عليهم ما نافل مجتمع قوم بدليل أنها جاءت جاء بعدها إلا المثبتة مجتمع قوم في بيت من بيوت من بيت الله يعني المساجد بين المساجد هي بيوت الله عز وجل كما قال الله تعالى في بيوتئ نادىنا الله ان ترفعوا ولا يذكر فيها اسمه يسبحون له فيها بالعظيم وبالاصغر ايجاد لا تني لهم تجاره ولا بين عن كل لا يكون كتاب الله هيا يقراونه لفظا ومعنى اما له الظواهر وان المعنى فالبحث في معاني القران ويتدارسونه بينهم اي يدرس بعضهم على بعض هذا القران الا نزلت عليه السكينه ايت امنين في القلب وانشرح صدر وغشيتهم الرحمه غطتهم والرحمه هنا يعني يعني رحمه الله عز وجل وحفتهم الملائكه اي احاطت بهم اكراما لهم ربنا سبحانه الله اذا اخذ قوم معركه من الناس طريقه واركوا امغن الماء وكانوا ينتظرون بهزوه ما يشربون من هذا الماء كم ايش كان كلامه ده لا على فهمه فهم المال يعني فيما بينه لا فهمه سبب المال نعم سبب بينه نعم حوذا عليهم اليمين بعد عذ استعمل المال على المبينه احكم انهم قد اخذوا المال ووضعوا في الحوضه دي لكن هذا قناه فهمه متعذر المال نعم قال المترجم انهم حركوا علم ان لما كانوا راوياه ده يكون الاثم على على المترجم من جهه واليهم ايضا من جهه هم هم هم المباشرون لاكل الماء فالاسم عليهم وهذا المبلغ هل هي ايضا نصيب من الاسم نعم طبعا عند الحائط اذا ثبت هذا يجب ان نؤدب هؤلاء وهاؤ والمترشح ويضمنهم الماء نعم تابعين الى المصالح اذا تعين في المساله حديثين مبتدعا الذي بدعته غير مكفره فليفعل والا يتكلم عن البدعه ويقول من حيث الياء ويقوم من هذه البدعه مثل صلاه ولا يجوز العمل بها والعاقبه نعم يا سليم قولت صوت اللي يفاني طاب من الدرس فاهمها ما دري ما في ذكر قال لنا في تنادي طلع الصوت بالقران حتى بالانسان مع ان النفس هي مصاحبون ياكل انطاق حاسس الصوت ايش النفس في صوتي بعض الناس يقول غلط يقول الناس السؤال هنا وين؟ السؤال يقول صاغ الناس كيف الرجال السؤال وش هو؟ السؤال هو القران خذاره الصوت بالقران بس يعني راح الصوت بالقران في المثال اذا كان يشبه شنو يعني في, في, في, في انا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم خرج على اصحابهم يقتلون ويشهرون فقال لا يؤذي لا يؤذيا من بعضهم بعضا في القراء فجعل هذا اذيه ثلاثه ليس باسمهم ولم يذكر لا ذا الانسان في بيته في ساعه الليل مخير من شاء جهر وان شاء اثر فقد يكون انشطه اذا جاهر وقد يكون اخشاه اذا اثر وين اللي هو انفع هو بيته عنده ميكروفون عنده ميكروفون اقول عندهم ميكروفون يسمون الجيران ها كذلك ليس مقبول الإنسان في قجرة يقرأ القرآن ويصنع الجيران هذا السؤال غير واجب من الأراضي يعني يبلغ درجة صدقين استغفر يعني اي والله انا شايف ان الموضوع ده احسن وان كلام شيخ سلمان رحمه الله كلام جيد انه يحرم التورية الا للمظنون المظنون ده هو ان وجه نعم التعديه هي هي نعم فلا ذكرنا وجوب المحبه بين المسلمين نعم والدحو هو اكثر سبب للفتن الان يحدث خلاف بين طلبه العلم وبعض المشايخ فهل يطلب يعني او يشرح الانسان ان يصلح بينه او يخلق الاصلاح بينهم نعم الكلمة الاصلاح شامل لكن مع ذلك بعض اهل العلم يقول الخليف الاصلاح لا بد ان يكون بتوليه الثلاث الحرب والاستلاح و... و... حديث الزوجين يكون المراد الكذب هنا كذب التورية اما الكذب الصريح فلا يجوز المشكله الكذب الصريح اذا اذا تروين خالد الزاد امر شده انتبهوا طيب عندكم زياده في اته في الحديث والله بيعمل عقد ما كان يعقد يعوني اخويني ما لا نعدي بهذه النفخته غلط والله شرح هي طيب ما مشوكه قاعده يثمل لا نعم طلبوا مشاركه عليقا نعم نشرحها والله في عون العبد ما كان عبد يعني اخي يعني انك اذا عندي اخاك كان الله في عونك كما كنت في عون صاحبا اخاك ويروي بعد العوان ما دام العبد في عون اخي وهذا غلط لانك اذا قلت ما دام العبد في عون اخيه صار امر الله لا يتحقق الا ان دعوانا عند دوام عون الاخ ومن ومن ومن يتهم منه ان نعون الله العقد كعونه لاخيه فاذا قال ما كان العون في عمل اخي علم ان العون ان نعون الله عز وجل كعونه لسال اخي وما دام هذا الله مولف نبوي فلا يغدل عنه في هذا حديث فوائد عظيمه هش وكذا والله من عنده هذا الحديث نعم نعم قال مذكراهم الله من عندها يعني ان ان هؤلاء القوم الذين يسمعون في المسجد يتدارسون كلام الله عز وجل يذكرهم الله ممن عنده وهذا كما قوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه فإذا ذكرت الله في ملأ بقناعة القرآن أو غيره فإن الله تذكرك عند ملأ خير من الملأ الذي أنت فيه ومن بطأ به عمله لم يستع به نسبه بطأ بمعنى أخر يعني من أخره العمل لم ينفعه النسب لقوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم ففي هذا الحديث فوائد منها الحق على تنفيس الكرب عن عن المؤمنين بقول من نفس عن مؤمن كرب كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامه وهذا يشمل كرب المال وكرب البدن وكرب الحرب وغيرها في الكربه فينا فسبيح عن المست ان المؤمن في داخل في هذا الحديث ومن فوائد هذا الحديث ان الجزاء من جنس العمل كان فيس وبتفيك وهذا من كمال عدل الله عز وجل ولكن هل يختلف النوع ولا يختلف الجواب يختلف لان الثواب اعظم من العمل الحسن بعش امثالها الى 700 ضعف ومن فوائد هذا الحديث اثبات يوم القيامه لقول اا نعم انفصل الله عنه قربه من كل يوم قيامه ومن فوائد الحديث ان في يوم القيامه قربه نعم قربا عظيما لكن مع هذا والحمد لله في على المسلم يسيرا لقول الله تبارك وتعالى وكان يوما على الكافرين عسيا وقال عز وجل على الكافرين غير يسير وقال عز وجل فقال الكافرون هذا يوم العصر اما المؤمن فان الله سبحانه وتعالى ييسره عليه ويخفف عنه والناس درجات حتى المؤمنون يختلف جسر هذا الجوما من نسبة إليه حسب ما عندهم من الإيمان والعمل الصالح ومن فوائد الحديث الحفظ على التيثير على المعصر وأنه يسر عليه في الدنيا والآخر والمعصر تارت يكون معسرا بحق خاص بك وكانه يكون معسرا بحق لغيرك والحديث يشمل الامر من يسر على معسر يسر الله عليه لكن ان كان الحق لك فالتيسير واجب وان كان لغيرك فالتيسير مستحب مثال لذلك رجل يطلب شخصا ألف ريال الشخص مؤسس فهنا يجب التيفيب عليه لقول الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر ولا يجوز أن تطلبه منه ولا أن تعرض بذلك ولا أن تطالبه عند القابل لقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر ومنها من هنا نعلم خطا اولئك القوم خطا اولئك القوم الذين يثلبون المعسرين ويرفعونهم من القضاء ويحدث وقوات عليهم بحبسهم وان هؤلاء اولياء الله قد عصوا الله ورسوله فان الله يقول وان كانت عسره فنظيره الى يسر هي قاله قائلا ما اكثر اهل الباطل ما اكثر اهل الباطل في الوقت الحاضر الذين يدعون الاثاث وليسوا بالمؤمنين فصاحب الحق لا يثق بادعاء من الاثاث فنقول نعم الامانات اليوم اختلفت لا شك وقد جد على اثاث من ليس بالمؤمن وقد يأتي بالشهود على أنه معسر لكن أنت إذا تحققت أو غلب على ظنك أنه معسر وجب عليك تفع عن طلبه ومضالبته أما إذا علمت أن الرجل صاحب حيلة وأنه موسق لكن ادعى العسار من أجل أنه ما طلع بحقك فهنا لك الحق أن تطلب وتطال هذا بالنسبة للمعسر إيش؟ بحق لك أما إذا كان معسرا بحق لغيرك فإن التسير عليه سنة وليس دواجع اللهم إلا أن تخشى أن يساء إلى هذا الرجل المعسر ويحدث ذلك حق وما أشبه ذلك فهنا قد نقول بوجوب انقاذي من ذلك ويكون هذا واجبا عليك ما دمت قادرا ومن فوائد هذا هذا الحديث ان التيسير على المؤثر فيه اجران اجر في الدنيا واجر في الاخره فان قال قائلا لماذا لم تذكر الدنيا في الاول من نفس عن مسلم مؤمن الكربه من كره الدنيا نفس الله عنه كربه من كرب يوم القيامه فقط قلنا الفرق ظاهر لان من نفث الكربه ازالها فقط لكن الميسر عن المعسر فيه زياده عمل وهو التيسير وفرق بين من يرفع الضرر ومن يحدث الخير الميسر ايش محتفل الخير وجالب التتي والمفرج قربة راسه بالقربة في ثقف هذا والله اعلم وجه كوني الاول لا يجاز الا في الاخره والثاني يجاز في الدنيا والاخر ومن فوائد هذا الحديث الحث على استعلاء المسلم لقوله من ستر مسلما ستر الله في الدنيا والآخر ولكن دلة النصوص على أن هذا مقيد بما إذا كان الستر خيرا والستر هذا التقسام تارة يكون خيرا وتارة يكون شرا وتارة لا يجرع أن يكون خيرا أم شرا اما اذا كان خيرا فاستتر محمود ومطروح كما لو رايته مثاله رايت رجلا صاحبا خلق ودين وهيئه هيئه يعني سمعه حسنه فرائيته في خطا وعلم منها ان هذا رجل قد اتى الخطا يعني قضاء وقدر وانه نادم سميته هذا سترهم ايش محمود وستر هو خير الثاني اذا كان الستر ضررا كرات رجل وجدته على ناص او على عدوان على الناس واذا سترته لم يزد الا شرا وطغيانا فهنا ستره ممنوع ويجب ان يكشف امره لمن يقوم بتاديبه لمن يقوم بتاديبه ان كانت الزوجه فترفع الى زوجها ان كان ولدا فيرفع الى ابيه ان كان مدرسا يرفع الى مدير المدرسه او ما جرى المهم ان مثل هذا لا يستر ويرفع الى من الى من يؤجبه على اي وجه كان لان مثل هذا اذا ستر فصلى لنا ذهب يفعل ما فعل وانا مو بعث الثالث الا تعلم هل ستره خير ام تشفه هو خير فالاصل ان الستر خير ولهذا يذكر عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه قال لان اخطاء في العفو احب الي من اخطاء العقوبه تعالى هذا نقول إذا ترددت هل السطر خير أم بيان أمره خير <تصفيق> فالسطر أولى ولكن في هذه الحال تتبع أمره لا تهمس لأن ربما يتبين بعد, بعد ذلك أن هذا الرجل ليس أهل للسطر ومن سطر نصد من سطر والله في الجنة والآخرة ومن فائد هذا الحديث ان الله تعالى في عون العبد ما كان عبد ما كان عون اخي يعني الحث على عون اخواني من المسنين في كل ما يحتاجون الى العون فيه حتى في تقديم عليه له اذا كان يشق عليه ان يقدمه لهم اي على صاحبنا علينا حتى في اركابه السياره حتى في ادنائه فراشه لهم اذا كان في ضر او ما اشبه ذلك المهم ان باب المعونه واحد والله تعالى في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه و ومنها ن من ما سبق من الجمل يتجلى بذلك علم الله عز وجل بامور في امور الخلق وان يعلم من نفسه عن مني قربه ومن يسر على مسلم ومن سافر المسلما ومن اعان المسلم سبح الله تعالى عليم بذلك كله وفي ايضا من سبق بيان كمال اجر الله عز وجل لانه جعل الجزاء من جنس من جنس العمل وليتنا نتعدى بهذا الحديث ونحضر راتب في ذي الرباع وعلى التيسير على المعسر وعلى سفر من يستحق السفر وعلى معون من يحتاج الى المعون اقول ليسنا نفعل هذا لان هذه العذاب ليس المراد مجرد ان ننظر فيها وان نعرفها بل المراد ان نتخلق بها فرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لمساق من اجل ان نتخلق به لا يريد منا ان نعلمها فقط بل يريد ان نتخلق بها ولذلك كان سلفنا الصالح من الصحابه والتابعين يتخلقون بالاخلاق التي يعلمهم الله يعلمهم نبيهم محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم الى هنا والاسئله اخذت اخذت بارك الله فيك نعم قام بما انما كان الكريديت لشخص اخر الذي خدع عليه وقرر دولي ما في التاريخ اول واقعه ذاته قام ان المستر كادي فهل يكون كاذبا او يكون مثل علشان نشوف مثل يا كان على شخص متبين المخاطب انه كاذب وقرر دولي ما في التاريخ صار اثرت الثوريه بعد ذاته قلنا مثل مثال قال له انا لو قضيت عليه قال لك اكثر كذا وكذا وهذا هو التهمة شنو هذا؟ هذا يعني قال له فلان قدم البلد امس وهو ما قدم فجاء اليه المخاطب وقال له يا فلان اخبرتني ان ان فلان قدم البلد امس وهو لم يقدم ها مش يقول هو كاذب سهل قال له دم يعني طيب كل واحد سواء اثبت النفي قام له في المرة الثانية فقال له لماذا سخوش فلان لم يقيم وقد قدمه فقال له أن أخطط الشخص آخر فعمل السورية بعدها شخص آخر يعني اسمهما واحد يقومه عندما أرحمه بالتجم قال له أنا أخطط شخص آخر يقول قدم فلان وهو لم يقيم م. طيب فاجينا مثلا عبد الله ابن محمد ابن علي ابن حسين مثلا <تصفيق> الى المدينه <تصفيق> الى المدينه استاذ ثم تغين انه لم يحضر فقال له صاحبه كيف تقول فلان قديمه وما قد قديم؟ وش نقول قال له ربنا محمد الله واحد احد صحني اخر يعني الى رابع الجد استنبط على كل حال هذا سؤال عام ما ما ما اعرف وجهه لكن الكذب حرام وان لم يتضمن اكل المال باطل وعند العوام يقسمون الكذب الى قسمين كذب ابيض وكذب اسود ان تضمن اكل المال باطل فهو اسود ولا يجوز وان لم يتضمن فهو ابيض ولا ولا حرج فيه وهذا غلط الكذب كله حرام حتى الحديث الذي ورد أن الكذب في, في ثلاث قال كثير من العلماء المراد بالكذب هنا التوريب ما هو الكذب الصديق نعم شخص مبارك الله إذا قال قال أن الناس الآن تعرفوا أن الناس إذا تقدم بعض الثلاثة يوجد في المكان ماذا؟ إذا قال قال أن الناس تعرفوا نعم أن تقدم الإنسان عن الثلاثة <تصفيق> نعم. <تصفيق> نعم نعم طاعم كذاب و نعم نعم هنا داخل داخل ولذلك لو لو لو, لو انك اطلعت على قلب هذا الرجل لوجدت لو فيه شيء من الترف انا أش... اشاهد بعضهم اذا تقدم القهره هل جلسه متكبر واذا فهمت الحمد لله كل تقدم الى مكان اخر ولا تاخر نعم لا نعم هنا الان افي بالتكاليف الواجبات والماقفه في في تلا المصحف نعم ايش ايش وارهه من فتره؟ اي نعم انا في شك مما اذا كان انسان مسبوقا هل يسن له ان ينقض سجدة في اثناء الصلاه يبدو لي ان الصحابه ما كانوا يفعلون هذا وانما يسن اتخاذ السجده من اول الصلاه ام ان اذا كان انسان مسبوقا ومن المعلوم انه في حال ثومه ماموما لا تخذ السترة ثم يذهب الى الى امام لي لي ليتخذ سترة فاظن ان هذا ليس من من هذه السنن وانه ما تعامل وقال لي سلفه بعض بعض داوينه نعم ايش نعم نعم <تصفيق> نعم نعم حلو انه والله نعم طلعه التناسق هذه نعم اللهم بيننا بيننا في العام تكون خارجي في خلال موظف فهل هيك في تركي ابو التوبه في الارتقاء او التسامح بيننا نعم الى سر باذا اغثار انسان احد من العلماء او غير العلماء لا يقبل التوبه ان يتم بيننا هو بين الله ورسوله لا بد ان يستحل هؤلاء إن كانوا أحياء وعلموا بهذه الغيبة فلابد أن يستحلهم أما إذا كانوا عموعة أو لم يعلموا به الغيبة فإن من تمام التوبة أن يذكر محاسنهم في الأماكن التي كان يعتابون فيها والحسنات يذهبن السيئات نعم وليت ماذا ان جساهم الرق كيف هي الدنيا هل صحوا في بس كيف هذه الدعوه هذه قبل ما يقولوا ان صحوا وطايقوا انت تريد شيئا لا جواب لا جواب عندي له نعم اسال الله ان قاعد يقول لك ولاد الامو وكيف؟ انتظر الام وش باقي من اوله بيباشا نقول بيعاون يخدمنا العبد في اعمله نعم لوفاني هذا الحديث العظيم الحث على معونه اخيك المسلم ولكن هذا مقيد بنا اذا كان على بر وتقوى لقول الله تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ان على غير البر والتقوى فينغى ان كان على اثم فحرام لقوله تعالى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان وان كان على شيء مباح فان كان فيه مصلحه للناس للمعام فهذا من الاحسان وهو داخل في عموم قول الله تعالى واحسن ان الله يحب المحسنين وان لم يكن فيه مصلحه للمعت فانه فان معونته اياه ان ينصحه عنه وان نقول تجنب هذا لا قدر لكثير ومن فوج هذا الحديث ان الجزاء من جنس العمل بل الجزاء اقوى لانك اذا عندي اخاط كان الله في عوني واذا كان الله في عوني كان الجزاء اكبر من العمل ومن فائده هذا الحديث الحث على سلوك الطرق المؤديه للعلم وريان شبه التريب فيما ذكر من جواب ومن فرائد هذا الحديث الإشارة إلى النية صالحة لقوله يلتمس فيه علماً أن يطلب العلم للعلم فإن طلبه رياءً وهو مما يبتغى به وجه الله كان ذلك إسماً عليه وما ذكر عن بعض العلماء من قولهم طلبنا العلم لغير الله وما ذكر عن بعض العلماء من قولهم طلبنا العلم لغير الله فأباء أن يكون إلا لله فمرادهم أنهم, أنهم في أول طلبهم لم يستحضروا نية نية كونه لله عز وجل ثم ما فتح الله عليهم ولا نظهر أنهم أرادوا أنهم طلبوا العلم الياء لأن هذا بعيد لا سيما في الصدر الأول ومن فراد هذا الحديث إطلاق الطريق الموصل للعلم فيشمل فيشمل الطريق الحسي الذي تطأه الأقدام والطريق المعنوي الذي تدركه الأفهام الطريق الحسي الذي تطرقه الأقدام مثل أيات الإستعان من بيته إلى مدرسة من بيته إلى مسجده من بيته إلى حلقة علم في أي مكان أما ليس طرق الأفهام فمثل أن يترقى العلم من أهل العلم أو يطالع الكتب أو يستمع إلى الأشرطة للأش... وما أشبه هذا ومن فائد هذا الحديث أن نجلع من جلس العلم فكما سارك الطريق يثبث في العلم يسهل الله له به طريقا إلى الجنة ومن فائد هذا الحديث أنه ينبغي الإسراع في إدراك العلم الاسراء في ذلك العلم ذلك بالجد والاجتهاد لماذا لان كل انسان يحب محبو... يعني <تصفيق> كل انسان يحب ان يصل الى الجنه اروع السرعه فاذا كنت تريد هذا فاعمل العمل الذي يوصل اليها بسرعه ومن تواجه هذا الحديث ان الامور بيد الله عز وجل في يد التسليم وبيده ردهم واذا امنت بهذا فمن من تطلب التسليم بنهى عن الزوجة ومن فوائد هذا الحديث الحث على الاجتماع على كتاب الله عز وجل ان نسنم على كتاب الله ثم الى السماء فكانوا ثلاث حالات الحاله الاولى ان يقراوا جميعا بفم واحد وصوت واحد وهذا على سبيل التعليم لا باس به وعلى سبيل التعبد بدعه فهم يجتمعون جميعا ويقراوا القران بفم واحد بصوت واحد ان كان على سبيل التعليم فلا باس به كما يقرا المعلم الايه ثم يتبعه متالمون بصوت واحد هذا لا باس به وان كان على سبيل تعبد فبئس لان ذلك لم يثر عن الصحابه ولا عن التابعين الثاني ان يسمع قوم فيقرا احدهم ويمسق الاخر الاخرون ثم يقرأ الثاني ثم الثالث ثم الرابع وهل المجرى وهذا له وجهان الوجه الأول أن نكرر المقروع فيقرأ له مثلا صفحة ثم يقرأ الثاني نفس الصفحة ثم الثالث نفس الصفحة إلى آخر وهذا لا بأس به لا بأس به ولا في جماد سفاض القرآن الذين يريدون كتاب ديج حضري الثاني الوجع الثاني ان يقرا كل واحد منهم من قراءه من, من الخاص او من القراءه المشتركه لكن يقرا الثاني نعم ان يقرا الاول قراءه خاصه به او مشتركه ثم يقرا الثاني غير ما قرا الاول وهذا ايضا لا باس به وكان علماءنا ومشايخنا يفعلونها يقرأ مثلا الاول السومه الاول من البقره ويقرأ الثاني السومه الثاني والثالث السومه الثالث واهل المجرا فيكون احده مقالئا والاخر مستمع والمستمع له حكم القاضي في التوات ولهذا قال الله عز وجل في قصه موسى وهارون قال قد اجيب الدعوهكما فاستقما والداعي موسى كما قال عز وجل وقال موسى ربنا انك اتيت فالعالم وملئه زينه وامالا في حياه الدنيا ربنا ليضل عن سبيلك ربنا اقم على اموالهم واشد على قلوبهم فلان من حتى يروا العذاب العليم قال قد اجيب الدعوهكما قيل ان موسى يدعو وهارون وامين ولهذا شرع للعنسان المستمع لقراءه القارئ اذا سجد القارئ ان ان يسجد ومفاجاه هذا حديث كيف حديث نعم الحاله الثالثه ان يجتمعوا وكل ما زال يقرأ النفس دون ان يسمع له الاخر وهذا هو الذي عليه الناس الآن تجد الناس في الصف في المسجد كل نقرأ لنسه والآخر لا يستمعون إليه نعم من فؤل هذا الحديث إضافة البيوت أي المساجد إلى الله تشهيفا لها لأنها محل ذكره وعبادته والمضافة إلى الله عز وجل إما صفة وان عين قائمه بنفسها وان وصف في عين قائمه بنفسه فما هو الذي مسفاته الاول فالجواب الاول هو للمثل فقدره الله وعزه الله وحكمه الله اشبد ذلك والعين القائمه بنفسها مثل ناقه الله مسجد الله بيت الراه هذا يكون مخلوقا من مخلوقات الله عز وجل لكن أغاهر الله إلى اسره تشريفا وتعظيما الثالث أن يكون عين قائمة بنفسها ولكنها, ولكنها في عين أخرى مثل روح الله كما قال الله عز وجل ونفخنا فيها من روحه وقال في آدم وقال في آدم فإذا سويتم ونفقت فيهم الروح فهنا ليس المراد روح الله عز وجل النفس بل المراد من الأرواح التي خلقها لكن أذاقها إلى نفسه تشريفا وتعظيما ومن فائد هذا الحديث <تصفيق> أن السكينة تتنزل بقراءة القرام على هذا الوشف وهي طمعين في القلب والنفس والاشراح والسروق ومن طائر هذا هذا الحديث ان رحمه الله عز وجل تحيت بهؤلاء المشائمين على كتاب الله بقوله وغشيتهم الرحمه اي احاطت من كل جانب كالغشاء وهو الغطاء يكون على الانسان ومن فوائد هذا هذا الحديث تسخير الملائكه لبني ادم آل لقونه حفتهم الملائكه فان هذا الحفظ اكرام لهؤلاء الكرام لكتاب الله الزوجن ومن فوائده اثبات الملائكه والملائكه عالم غيبي كما سبق الكلام عليه عليهم في اول هذا هذا الكتاب وان فائده هذا الحديث علم الله عز وجل ب اعمال العباد لقوله وذكرهم الله كيمن عند جزاء لذكر الزوجل لذكرهم ربهم عز وجل بكراهه التكبير وان فائد هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى يجاز العبد بحسب عمله فإن هؤلاء القوم لما تذاكروا بينهم وكان كل واحد منهم مسعوا الآخر ذكرهم الله من عندهم من الملاعكة تنويها بهم ورفعة لذكرهم وبالحديث الصحيح عن الله تعالى قال أنا عند رن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من هؤلاء ومن فراج هذا الحديث أن النسبة لا ينفع صاحبه إذا أخره عن صالح العمال فقوله من ضغط به عمله يعني أخره لم يصل به نسب طيب فان فان لم يتق به العمل وسارع الى الخير وسبق اليه فهل يسبق النسب فالجواب لا شك ان النسب له تاثير وله ميزه ولهذا نقول كيس العرق خير من غيره من الناس وبني هاشم أفضل من غيره من القريش كما جاء في الحديث إن الله اصطفى من بني إسماعيل كنانه واصطفى من كنانه قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم وقال خياركم في الإسلام خياركم في الجهنية يدفقون فالنسب له كثير ولذلك تجد طبائع العرب غير طبائع عيلي فهم خير في الفهم خَيْرُهُ فِي جُرَأَتِهِ خَيْرُهُ فِي الشَّجَاعَةِ خَيْرُهُ فِي الْعِلْمِ لَكِنْ إِذَا بَطَأَ بِهِ الْعَمَلُ سَارَ شَرًّا مِنَ الْخَيْرِ انظُرْ يَا أَبِ لَهَبٍ عَمُّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَمُّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ مَاذَا مَاذَا كَانَتْ حَالُهُ إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ فِيهِ سُورَةً كَامِلَةً تَبَّتْ جَأْفِي لَهَبٍ وَتَبَّ إِلَى آخِرِ ثم قال المالف رحمه الله الحديث السابع والثلاثون عن ابن عباس رضي الله عنه والأحسن نقر رضي الله عنهما لأن عبد الله مؤمن وأبوه مؤمن وهنا مضافر مضافر إليه ابن مضافر وعباس مضافر إليه فهما رجلا فالأفضل أن يقار الأولى أن عنه يقار عنهما رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فيما يرويه عنه طبق تبارك وتعالى انه انه قال سين إن الله هذا الحظنات والسيئات قوله فيما يرويه عنه يسمى هذا الحديث عند ال... يسمى هذا الحديث عند العلماء حديثا قصصيا نعم يعني جنى انه قال ان الله كاتب الحسنات والسيئات كتب وقوعها وكتب ثوابها فهي واقعة بقضاء الله وقدره هي مكتوب في اللوح المحفوظ وهي ايضا مكتوب ثوابها كما في البيان في الحديث فقوله كتب الحسنات والسيئات اي كتب ايش وقوعها وصوابها ان وقوعها فكله خطأ وان جوابها فني الذي دل عليه الصلاه ثم بينا ذلك اي فصل كما هم بحسنه فلم يعملها كتبها الله عنده حسنه كامله من هم بحسنه فلم يعملها كتبها الله عنده حسنه كامله والهم هنا ليس مجرد حديث حديث للنفس لان حديث النفس لا يكتب لا للثا ولا لا عليه لكن عزم عليه عزم على ان يفعل ولكن لم يفعل تكاسل ولم يحاسبه الله حسنا كاملا كيف يسعى وهو لا يعمل يسعى على العزم نيه صادقه تكتب حسنه كامله والا لم ان من هم بالحسنه فلم يعملها اعلمت؟ الامر وجه الاول ان يسعى باسبابها ولكن لم يدركها فهنا يكتب له الاجر كاملا يقول الله تبارك وتعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره عند الله وكذلك الانسان يسعى الى المسجد ذاهبا يريد ان يصلي صلاه الفريضه ظهرا ثم يجب ان يصل يقاما فهذا يكتب له اجر الصلاه قائما يعني سعى لعمل ولكن لم يدرك هذا الاول الثاني ان يهم بالحسن ويعزم عليها ولكن يتركه يتركها لحسنة أفضل منه فهذا يثاغ ثواب الحسنة العليا التي هي أكمل ويثاغ على همه الأول للحسنة الدنيا وجليل ذلك أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين فتح مكة وقال يا رسول الله ان ني نذرت ان فتح الله عليك نذره ان اصلي في بيت المقدس فقال صلها تكرر عليه فقال له شاءنا ان فانتقل من ادنى الى الى اعلى الثالث ان يتركها تكافر فكثيرا مثل ان ينهى ان يصلي ركعتي الضحى فقرع عليه الباب احد اصحابه وقال له هيا بنا نتمشى فترك الصلاة وذهب معه يتمشى فهذا ايش يساعد على الهم الاول والعزم الاول ولكن لا يثاب على الفعل لانه لم يفعله بدون عذر وبدون انتقال الى ما هو افضل من مقارئ الحديث وان وان ايش وان هم بها فعملها كفرها الله عندهم اشرح حسنات الى تدريج مئات الضع الى اضعاف كثيره اذا هم بها فعملها تكتب عشر حسنات الحمد لله ودليل هذا من القران قول الله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر عم ثالث ومن جاء بالسيئة فلا يزدى إلا مثلها وهم لا ظلمون يقول فبئ إلى نعم عشر حسنات هذه العشر حسنات كتبها الله على نفسه ووعد بها وهو لا يقف من يعلم وسبعمائة الزر تحت مشاءة الله إنشاء غاعة إلى هذا وإنشاء لم يغافل الى خبي مثلا الى اضعاف كثيره يعني اكثر من 700 اضعاف وانهم بالشيء انتهينا الان من الهم بالحسنه وبينا الله عز وجل البيان واضحا اذا هم بها واذا عملنا ونحن اضفنا الى ذلك من قواعد الشريعه اذا هم بها وتركها طيب فإذا لا يهتم بالسيئه فلن يعملها كتبها الله عنده حسنه كامله وان عمل وان هم بها فعملها كتبها الله سيئه واحده رواه البخاري ومسلم في صحيحهما في هذه الظروف اعتنى النووي رحمه الله بهذا التكلف بهذا الحديث اذا هم بالسيئه فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة أفهمت؟ لماذا؟ جاءت الحديث لأنه إنما تركها من جرائي أي من أجله فتكتب حسنة كاملة لأنه تركها لله واعلم أنه ان انهم بالسيئه له احوال الحاله الاولى ان يهم بالسيئه يعني يعزم في قلبه مو مجرد حديث النفس ثم يراجع نفسه فيتركها لله عز وجل فهذا هو الذي يؤجر يكتب حسنه كاملا لانه ترك هذه الله ولا نعمل حتى 10 سنوات الشام في خمس ثانيه ان يهند السيئه ويعزم عليها لكن يعجز عنها بدون ان يسعى في اسبابها كثرت لي الذي اخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ليس لي مثل مال فلان اعمل في مثل عمل فلان وكان فلان يسئف على نفسه في تصنيف المال فهذا يكتب له يكتب عليه سيئه لكن ليس كعامل السيئه بل يكتب وزر نيته كما جاء في الحديث بلفظ فهما قهو بنيته فهما في الوزن سواء هذا ايش الحال هذه ثمانيه الحاله الثانيه الحاله الثالثه ان يهم بالسيء ويسعى للحصول في الحصول عليه ولكن يع فهذا يكتب له يكتب عليه ويزر سيئه كامله ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قال يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول ليش يكون في النار قال لانه كان حريصا على قتل صاحبه فكتب عليه عقوبه القاتل ومثاله لو ان انسانا تهيئ اليسلم واتخذ السلم يتسلق ولكن عجز يكتب له يكتب له يكتب عليه وزر السعد لان مهمه السيئه وساعي اسبابه ولكن العجب هذه رحله في حال راجع ان يهنم بالسيئه ثم يعذف عنها لا لله ولا للعبد ولا نعم فهذا لا له ولا عليه هذا هو العجب وهذا يقع كثيرا يهم الإنسان بالسيئة ثم تطيب نفسه ويعذف عنه فهذا لا يمكن أن يثاب لأنه لم يتركها لله ولا يمكن أن يعاقد لأنه ما ما فعل ما ينجب العقوق وعلى هذا فيكون قولهم في الحديث كتب الله عنده حسن ذا كاملة متى اذا تركها لله عز وجل وانهم بها في عملها كتبها الله سيئه واحده الحمد لله ولهذا قال الله عز وجل كتب رحمكم على نسيه الرحمه وقال الله عز وجل ان رحمه سبقت غضبا وهذا ظاهر من الثواب على الامال الصالحه والجزاء على نفس جيد قال النبي رحمه الله فانظر يا اخي فانظر مبارج شوي براد قوم سي طيب هذا فانظر يا اخي وفقنا الله وإياك إلى عظيم نك الله تعالى وتأمل هذه الأفكار وقوله عنده نعم وقوله عنده إشارة إلى الاعتناء بها وقوله كاملة للتأكيد وشدة الاعتناء بها وقال في السيئة التي هم بها ثم تركها كتبها الله عنده حسنة كاملة فأكد فاكدها بكامله وان عملها كتبها سيئه واحده فاكد تقليلها بواحده ولم يؤكدها بكامله فلله الحمد وذمنه سبحانه لا نحتفلان عليه وبالله التوفيق هذا تعليق طويل من المؤلف رحمه الله في هذا الحديث في هذا الحديث فوا منها روالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عرب وما رواه عربه في الأحديث القرسية هل هو, ك... هل هو من كلام الله عز وجل لفظا ومعنى أو هو من كلام الله معنا واللفظ من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم اختلفا المحدثون في هذا على قولي والسلامة في هذا أن لا تتعمى في البحث هذا وأن تقول قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يريه عربه كفر ومنها إذ تات كتابة الحسنات والسيئات وقوعا وتوابعا وعقابا لقوله إن الله كتب الحسنات والسيئات ومنها أن الحسنات الواقعة والسيئات الواقعة قد فرغ منها وقطبت واستقر ولكن ليس في هذا حجه على ليس في هذا حجه للعاصي على معصيه يناديا ان الله تعالى اعطاه سمعا وبصرا وفهنا وارسل اليه رسل وبين له الحق وهو الذي ما كتب لهم في الاصل فكيف يحكم نفسه في المعاصي ثم يقول قد جبت علي لماذا لم يعمل بالطاعات ويغرق في مثل الله اكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله ربنا ما علينا على اهل البيت هي فيضال الشريك لله تعالى نعم ما جاء في اثاره نعم فيضال سديد ثمارها بعد منها ثمارها قد انهار من عندك هكذا؟ مبارك. لأنني فيما يقول على الرب مني ترارك وتعالى قاعد إن طار نعمل سلوه نعمل سلوه ونفس وإذا سأل المعثة يسير فعظ الناس كان عن يعمل المعثة يصيب هذا المعثة يصيب هذا المعثة حتى يمر إنه يصيب الأسفة الحياة عارفة أسفة فعظ الناس يصيب هذا الشيء يعمل عند المعثة يعني بعد أن يذهب من المعثة حتى يمره والآخر من الاخرى على خطر معظيم كأنه إذا بجه في المعصية ويستمي بمعصية ممتد عن الإسلام إذا يستمي بمعصية لن يستمي قارب نعم مثل الصواب الوارس وحديث أستاذ الذين يكون أستاذ الله هل يظهر في حلق العلم التي يوجد فيها سنة النبوية؟ الأعظام الحديثة يمكننا ان نخيابه الاشطه نعم ما صار في خلل في الخامسه الحبيب علي علي الجمله اللي كانت مسرعه انت في بيت من بيت الله نعم انت خير مثالي لا دعنا نكون في بيت من بيت الله مشان في المكان نعم بارك الله فيكم ذكرتم انكم ان شاء الله ستعلقون على العلم الدنيوي غير العلم الشرعي نعم ولكن بياد مثيله العلم ذات الدين والولاء انتها ديما الصراحه العامه فوا من السنه وقد ذكر بعضهم رحم الله اننا نحتاج نحن اليه من العلوم الجليله تعلمهم الفرق في الفيات وقال لي على المسلمين ان يتعلموا كيف يسمعون الشجارات وكيف يا صنا الطراط وكيف يا قوم التواجد المستعرب شاب من هنا وقبلات المسلمين من شان دعونهم جميعا وهذا خرج باب واكل العين على ان هيكت كذلك اي لاكن من يذاع عليه ان اذا كان الروم اليوم ليس بين حال ولا شرط ثاني اربعه وانا لكن يا شرط في المحرم كذلك يتعلم علم الموسيقى و فطر وقرا وقال له ومعش هذه المحرم لان المحرم يجب ان يتناسه مسلم وان لا يقيم له المعاهد والمدارس وما اشبهه يعني سواءه فلو انه مثل ما سمعت في حين الدراسه لا يقول السلام عليكم يعني واحد يقرا واحد يسمع الظاهر من الاديله العامه انه يحصل نقص اذا قرأ واحد صوره الفاتح والاخر يستمع له ويتابعه تماما انه يحصل نقص لكنني لدي ارى ان يقرا لأن لقص الحديث من قرأ وإلا لقلنا أن يقرأ الكرس بعد الصلاة ويستمع لها الثاني يكفي الثاني أن نستمع لها هذا فما قصد فعله بالذات فلا يجب أن نزاله وين أنت عبدالله ستور من الثاني وش رحش عبدال كم ساعة نصف سبب ها تسقط الأيام تسقطنا تش... على هذا يلا يا عبد الحمد الشيخ مصر الله يوم الحديث لما سبحانه وتعالى يخطب حتى ناس نعم و بهذا و ما شراب هذا من أعبد الله أخذهم الذين يقولون إنك اتواء لله سبحانه وتعالى لم يخطب الله سبحانه وتعالى فإنما حتى المزول فإن الناس قالوا مرح قال ايش؟ قال هو ملك جن ول ومان نعم وقال الخواء ما هو لله سبحانه وتعالى ان الله سبحانه طارخ شيء اسمه الرحمن ووضعه على العرش رغم كل يعني اللي قلناها هكذا قالوا شيخ والله هذا احلى شيء ان احتاطم على اوث لاني الرحمن خرق شيء اسمه الرحمن هكذا قال او مثل ايوه قال ثاني مكابر وجال لله العلماء يقولون يحرم ان يتسمى انسان بالرحمن او يتصف بالرحمن وقال امام احد تسمى به بالرحمن او اتصف به الا اداقه او ذل كي هذا الامر خلاص هؤلاء كفارون لا الاحسن ان لا يجاوب كون عندهم هذا نعم هو منطقه اذا ما جاء نخر اذا كان حول احد ارجع عليه طيب يعني من فوائد هذا الحديث فان ان ان ما خرج الكتب الحسنات القصيات تجبرني عن كل شيء ولكن ليس في هذا جل... ليس في هذا حجه على العاقل العاقل على ما يخالف لماذا أولاً للدليل الأثر وثانياً للدليل النظري أما الأثر فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال للصحابة ما منكم من أحد إلا كتب مقاته من أجنه والنعض قالوا يا رسول الله أفلا ندعو العمل ونتكر على الكتاب الأول قال لا اعملوا فكل من يسر لما خرق الله هذا الدليل يعني لا تعتمد على شيء مكتوب وأنت لا تزعني اعملوا فكل ميسر لما خلق له أما أهل السعادة في يسفرون لعمل أهل السعادة وأما أهل الشقاوة في يسفرون لعمل أهل الشقاوة ثم ترى قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنة فسنسفره لليسر وأما من بخل والثانى وكذب بحسنة فسنسفره لليسر هذا جنيل أثر عمر النبي صلى الله عليه وسلم بقض الاتكال على ما كتبه وأن وأن نعمل أما الدليل النظري العقلي فيقال لهذا الرجل ما الذي أعلمك أن الله كتبك مسينا هل تعلم هذا قبل أن تعمل الإسلامة أجيبوا جماعة لا كلنا لا نعلم المقدور إلا إذا وقع فلا حج لا حج عقلية ولا حجنا اثريه ومن فاج هذا الحديث اثبات افعال الله عز وجل لقوله كتب وسواء قلنا انه امر بان يكتب او كتب بنفسه سبحانه وتعالى ففي دليل على اثبات الافعال لله عز وجل وهذه المساله اختلاف بين الناس وليس هذا موضع عليك الاختلاف لان كلامنا على صلح حديث والذي عليه اهل السنه وجماعته ان صباه الله عز وجل فعليه وذاتيه لازم لله وفعليه متعلقه بما شاء في الناس والزواج هذا حديث عنايه الله عز وجل بالخلق حيث كثرت حسناتنا وسيئاتنا قدرا وشرعا واني اقصد هذا الحديث ان ان التفصيل بعد الاجمال من البلاغه من البلاغه يعني ان تاتي بقول مجمل ثم تفصله كيف كان من البلاغه لانه اذا اتى القول مجمل تطلع النفس الى بيان هذا المجمل فياتي التفصيل والبيان واريدا على نفس مشرعبه مستعده فيقع فيها موقعا يكون فيه ثبات الحكم ومن تواجه هذا الحديث فضل الله عز وجل ولطفه واحسانه ان من هم بالحسن ولم يعملها كتب الله له حسن والمراد بالهم ما شرحناه هو العزم لا مجرد حديث النفس لان وقع على عفا عن حديث النفس لا لا للمثول ولا عليه وسبقت في الشرح احوال من همن بالحسنه ولم يعملها فالمعول عليه ومن طائب هذا الحبيب مضاعفة الحسنات وأن الأصل أن الحسنة بعشرة أمثال ولكن قد تزيد إلى 700 رهب إلى أرعاب كثيرة ومضاعفة الحسنات يعني ثوابها تكون بأمور من هذا الزمان ومنها المكان ومنها العمل ومنها العامل كل هذه الادات تكون سببا للمرعى فالزمان مثاله قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في العشر الاول من ذي الحجه ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام العشر قال ولجي هذه في سبيل الله قال ولجي هذه في سبيل الله. هذا عظم تواب العمل بإيش بالزمن ومن ذلك قوله تعالى ليلة القدر خير من ألف شهر باعتبار المكان ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال صلاة في مسجدي هذا خير نعم أقرأ من ألف صلاة في مسجوة إلا مسجد الكعبة هذا بجاريش. geçver makan. الثالث في اجبار العمل. فقد قال الله تعالى في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عندي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. إذًا العمل الواجب أفضل من التطوع. الرابع باعتبار العام في شباب العام قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لعبد الرحمن لخالد بن الوليد وقد وقع بينه وبين عبد الرحمن من عرس ما وقع قال له لخالد لا تسبوا اصحابي فوالذي بي نفسي بيده لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلاغه مد احدهم ولا نفسي هذا الاشوار ايش؟ يا شباب الان وهناك وجوه اخرى في المفاضله تظهر للمتامل وتدبر العقل ايضا يتفائل العمل بالاخلاص فلدينا رجلان بل ثلاثه رجال رجل نوى بالعمل امتثال امر الله والتقرب اليه واخر نوى بالعمل انه يؤدي واجبا وقد يكون كالعادي يا احمك الله والثالث نوى شيئا من الرياء او شيئا من الدنيا ايها اكمل ايها اكمل الاول ولهذا ينبغي لنا ونحن نقوم بالعباده ان نستحضر امر الله بها ثم نستحضر متابعه الرسول صلى الله عليه وعلى اله علي وسلم فيها حتى يتحقق لنا الاخلاص والمتابعه ومن ثوالي هذا الحديث ان من هم بالسيئه ولم يعملها كتبها الله حسنه كامله وغصنعكم تفصيل في ذلك اثناء الشرح فان عملها ان هم بها وعملها فهي سيئه يعني كتب الله سيئه واحده ولكن السيئه منها كباء وصغائر كما ان الحسنات منها واجبات وتطوعات ولكل منه منهما الحكم والصواب المناسب ثم قال رحمه الله الحديث الثاني 33 ان ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذمته بالحرب هذا الحديث القدسي كما سبق يعني كل الذي سبقه وأذكرنا على ذلك وقال من عادى لي وليا أي اتخذه عدوا له وولي الله عز وجل بينه الله عز وجل في القرآن فقال ألا إن أولياء الله وقال لا خوف عليهم ولا هم أحسنهم الذين آمنوا وكانوا يتقون هذا الولد قال الشيخ والسلام رحمه الله من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا أخذ من الآية الذين آمنوا وكانوا يتقون فقد عالت جواب الشرق فقد آذنته الحرق يعني أعلمت عليه الحرق وذالك لمعادته اولى الله طيب وما تقرب الي عبد لشيء احب الي مما سترت عليه ما تقرب بشيء احب الي مما سترت عليه كذا عندكم وما تقرب الي عبد بشيء احب الي مما سترت عليه ولكن الرأي تختلف تماما عشان يبين ان شاء الله في الفوائد ان ما جنس الفرائض احب الى الله من جنس النوافل ولا يزال العبد يتقرب ال اليه بالنوافل حتى احبه لا يزال هذه من افعال الاستمرار يعني انه يستمر يتقرب الى الله تعالى بالنوافل حتى يحبه الله عز وجل وحتى هذه للغايه يكون من احباب الله فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يمشى بها ورجله التي يمشي بها ولا ان سالني لا اعطينا ولا استعاري يا اقول لا اعيدني كنت سمعه من المعلوم ان الحديث ليس على ظاهره لان سمع المخلوق حادث ومخلوق وبائن عن الله عز وجل فما معنىه اذا قيل معناه ان الانسان اذا كان وليا لله عز وجل وتذكر ولايه الله حفظ سمعه حفظ سمعه فيكون سمعه تابعا لما ورد لله عز وجل وكذلك يقال في بصله وفي يده وفي رجله وقيل المعنى ان الله يسدده في سمعه وبصره ويده ورجله ويكون معنى ان وفق هذا الانسان فيما يسمع ويبصر ويمشي ويقف